بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني عشر من مجالس سماع الكتاب جلاء الافهام في فضل الصلاه والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم فيما بن القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله فصل الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من نوم الليل قال المساري في سنن الكبير أخبرني علي بن محمد بن علي حدثنا خلف يعني ابن تنيم حدثنا أبو الأحوص حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين رجل لقي العدو وهو على ثرة من أمت لخيل أصحابه فانهزم وثبت فإن قتل استشهد وان بقي فذلك الذي يضحك الله إليه ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به احد فتوضا فاسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفتح القران فذلك الذي يضحك الله إليه يقول انظروا عبدي انظروا الى عبدي قائما لا يراه احد غيري قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال رزولان يضحك الله ليما الحديث فذكره بنحوه فصل الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن وهذا لأن المحل محل دعاء وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقب الختمة فقال في رواية أبي الحارف كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده وقال في رواية يوسف ابن موسى وقد سئل على الرجل يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون قال نعم رأيت معمر يفعله إذا ختم فقال في رواية حرب أستحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو وروا ابن أبي داود في فضائل القرآن عن الحكم قال أرسل الي مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة أرسلنا إليك أنا نريد أن نختم القرآن وكان يقال ان الدعاء يستجاب عند ختم القرآن ثم دعوا بدعوات وروى أيضا في كتاب علي بن سعود أنه قال من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وعن مجاهد قال تندب رحمة عند ختم القرآن فروى أبو عبيدة في كتاب فضائل القرآن عن قتادة قال كان بالمدينة المدينة يقرأ الله القران من أوله إلى أخره عند أصحاب الله فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يضع عليه الرقباء فكان إذا ختم فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فشهده فنفس أحمد رحمه الله تعالى على استهباب ذلك في صلاة التراويح قال حنبل سمعت أحمد يقول في خدم القرآن إذا فرات من قراءتك قل أعوذ رب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع قلت إلى أي شيء تذهب في هذا قال رأيت أهل مكة يفعلونه قال رأيت أهل مكة يفعلونه فكان سفيان ابن عيين فيفعله معهم بمكة قال عباس بن عبد العظيم وكذلك أدراك تاسع البصرة وبمكة ويروي أن المدينة في هذا أشياء وذكر عن عثمان ميعفان. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله فقلت أختم القرآن أجعله في التراويح أو في الوتر قال أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين قلت كيف أصنع قال إذا من قراء من آخر القرآن فوقع يديك قد أن تركع أنزرك ودعوينا ونحن في الصلاة وأطري القيام. قلت بما أدعو قال بما شئت قال ففعلت كما أمرني وهو قلبي يدعو قائما ويرفع يديه وهذا إذا كان من آكد مواطن الدعاء وأحقها بإتجابة فهو من آكاد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصل الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه, عليه وسلم يوم الجمعة وقد تقدم فيه حديث أوسي اوس وعن أبي أمامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي ابن الصلاة في كل يوم جمعة فإن الصلاة أمتي تورب علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقردهم مني منزله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وقد تقدم وهو أيضا عن ابن أبي مسعود الأنصالي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي الصلاة وفيه إسماعيل بن رافع قال يعقوب سفيال يصلح حديثه للشواهد والمتابعات وقال ابن عدي حدثنا إسماعيل بن موسى الحاتم حدثنا جبارة بن مغلث حدثنا أبو أسحاق الحميثي عن يزيد يبقاشي على أنست رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإن الصلاة تم علي، عليه فهذا وإن كان إسناده بعيفا فهو محفوظ في الجملة ولا يضر ذكره في الشواهد فقد تقدم في مراتب الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجم فقال ابن مباح حدثنا أبو مروان البزار حدثنا ابن مبارك عليم شعيب قال كتب عمر بن عبد, عبد العزيز أن انشور العلم يوم الجمعة فإن غائلة العلم المسيان وأكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فصل الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطار حدثنا عثمان بن عمر قال سمعت سفيان بن سعيد ما لا احصي إذا أراد القيام يقول صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته هذا الذي رأيته من الأسد في هذا الموطن فصل الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤيتها قال القاضي إسماعيل في كتابها حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن الحس... حسين قال قال علي بن عبد الطالب رضي الله عنه إذا مررتم بالمسجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الهم والشدائل وطلب المغفرة لحديث القطيل ابني بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعه الراجفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زفت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زفت فهو خير لك قال قلت فالسلسين قال ما شئت فإن ذست فهو خير لك قال أجعل لك صلاة كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبيه وقال حديث حسن وروى من حديث محمد بن عقيل العظى عن الطفيل عن أبيه حديثا آخر وصححه وهو حديث مثل ومثل النبيين من قبل كمثل رجل من دارا الحديث ورواه أبي شيبة في مسندهي واختصره فقال عن ابي قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها صلاة عليك قال إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك صلى الله عليه وسلم فصل الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم قال أبو الشيخ حدثنا أسيد بن عاطم حدثنا بشر بن عبيد حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تذر الملائكة يستغفرون له ما دامتني في ذلك الكتاب قال أبو موسى رواه غير واحد عن أسيد كذلك قال ورواه إسحاق بن وهبن العلاف عن بشر بن عبيد فقال عن حازم بن بكر عن يزيد بن عياض عن الأعرج ويروى من غير هذين وجهيل ايضا عن الأعرج وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وروى سليمان بن الربيع حدثنا كادح بن رحمة حدثنا نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة ذالية له ما دامتني في ذلك الكتاب وروي من طريق جعفر بن علي الزعفراني قال سمعت خالي الحسن بن محمد يقول رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي يا أبا علي أو رايت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا وقال أبو الحسن بن علي الميموني رأيت الشيخ أبا علي الحسن بن عيينة في المنام بعد موته وكأن على أصابع يديه شيئا مكتوما بلون الذهب أو بلون الزعفران فسألته عن ذلك وقلت يا أستاذي أرى على أصابعك شيئا مليحا مكتوبا ما هو قال يا بني هذا لكتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لكتبي صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الخطيب حدثنا مكي بن علي قال حدثنا أبو سليمان الحرامي قال قال لي رجل من جواري يقال أبو الفضل يقال له أبو الفضل وكان كثير الصوم والصلاة كنت أكتب الحديث ولا أصلي على نبي صلى الله عليه وسلم فرأيته في المنام فقال إذا كتبت أو ذكرت فلما لا تصلي علي ثم رأيته ما باب ما جاء في الطهوري وبذل قال أخبرنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبا منه بن يزيد قال حدثنا بن وبي كثير عن أبي سلام عن أبي مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله يملأ الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والوضوء ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل ناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وليقال حدثنا سعيد مرامل عن شعبة عن نبي إسحاق عن جرير النهدي الرجل من بني سليم قال عقدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو قال عقدهن في يده ويده في يدي سبحان الله نسف الميزان والحمد لله يملأ الميزان والله أكبره من بين السماء والأرض والوضوء نصف الإيمان والصوم نصف الصبر وملي قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن سالم من الجعد عن ثوبان مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تعصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وقال الآخر أن من خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن مني قال حدثنا يحير بشر قال حدثنا الوليد من مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني حسان معطيه أن أبا كفشة السلوليه حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاربوا وخيروا أعمالكم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنون باخ إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم الآية وبنقال حدثنا عبد الصمد بن عذبار قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسعود بن علي أن عتمة أن سعد رضي الله عنه ثانية صلى الصلاوات كلها بوضوء واحد وأن علي رضي الله عنه ثانية يتوطأ لكل صلاة مثل هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم وبنقال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرى توضوا ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عما ذلك قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حضلت بن أبي عامر رضي الله عنها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أنر السواك لكل صلاة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به على ذلك قوة فكان لا يدعو الوضوء لكل صلاة ومن يقال أخوانا عبيد الله بن مسا عن سكيان عن عقامة بن مرتب عن ابن بريدة عن ابنه رضي الله عنه وأنه قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغضع لكل صلاة حتى كان يوم فتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على قفه فقال له عمر رايتك صنعت شيئا لم تكن تصناؤه قال اني عمدت الصلاه يا عمر قال ابو محمد فدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى قول الله تعالى إذا قمتم من الصلاة فصل وجوهكم الآية لكل محدث ليس للطاهر ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من حدث والله اعلم باب في الذهاب إلى الحاجه اذن قال اخبرنا ايعن بن عبيد قال حدثنا محمد بن عامر عن ابي سلمة عن المغيرة من شعبه رضي الله عنه أنه قال انت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى الحاجة أبعده ومن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير معاذ بن عدي سيرين أن عمري بن وهب عن غيره مشابه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبقز تباعد قال أبو محمد هو الأدب باب في التستل عند الحاجة وفي قال أخطرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا فصير كم قال أخبرنا أبو سعيد خير أنبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج من أكل فليتخلل فما تخلل فليلفط وما لاك بلسانه فليفتلع من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج من أتى الغائط فليستفر فإن لم يجد إلا كثير رمل فليستفره فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن قال أخبرنا حجاج من هذين قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي عقوب عن الحسن بن سعد المولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال كان أحبى ما وسلم لحاجة هدف أو حائش نخل باب أن عن استقبال القبله لغائط او بول وبه قال اخبرنا ابو عاصم علي بن جريج عن عبد الكريم عن الوليد بن مالك بن عبد القيس عن محمد بن قيس مولاى سهل بن حنيفر عن سهل بن حنيفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت رسولي الى اهل مكه فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وبه قال أكبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عينة عن زهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوبا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بون ولا تستدبروها قال ثم قال أبو أيوب فقد من الشأن فوجدنا مراحيض قد بنيت عند القبلة فننحرف ونستغبر الله قال أبو محمد وعاد أصح من حديث عبد الكريم وعبد الكريم شبه المتروف باب وبيني قال حدثنا عمر بن عون عن عبد السلام بن حر عن الأعمشي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يذنوه من الأرض قال أبو محمد هو أدب وهو أشفه من حديث المغيرة باظن أرفصة في استقبال أرف القبلة وبيني قال أخبرنا يزيب نهارون قال حدثنا يحيب الشايد أن محمد بن يحيب لحبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت على ظهر بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جارزا على لبينتي مستقبل بيت المقدس باب في البول قائمة ومن قال أخبرنا جعفر بن عل قال باب الأعمش عن بيوئل رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبأ في قم وهو قائم قال أبو محمد لا أعلم فيه فراهية باب ما يقول إذا دخل خلاء المحرمة ومن قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حمد مزيد عن عبد العزيز الصهيب أن رضي الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الكبوط والخبائث باب الاستطابه بر قال حدثنا سعيد بن مصر قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن حازم عن مسلم بن قرظ قال عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب احدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه ولقى أخبرنا محمد بن عينة قال بان علي هو بن مسلم عن هشام عروه عن عمرو بن خزيمه عن عماره بن خزيمه من كاتب الاوسي عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه أحجار ليس فيه إلا رجيع يعني لاستطابة باب أنه عن الاستنجاء بعظم أوروث ومن قال أكبر أن أبو عاصم عن ابن جريجا عن عبد الكريم هو ابن أبي المخارقي عن الوليد بن مالك من عبد القيسي عن محمد بن قيس مولى سهل بن عن عسال بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت رسول إلى أهل ماكت فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم السلام ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة قال أبو عصم مرة ويمهاكم أو يأمرهم باب النهي عن السنجاء اليمين ومذلك قال أخبرنا وهب جريم ويزيد نهرون وأبو نعيم عن يحيى عن عبد الله بن عن به رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس أحدكم دثره بيمينه ولا يتمسح بيمينه باب الأسفن جاء بالأحجار وذلك قال حدثنا زكري بن عدي قال حدثنا ابن الضارك عن ابن عجلان عن عجل القعقاء عن نبي صالح عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد للولد أعلّبكم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها وإذا استطفت فلا تستطب يمينك وكان يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى على الروق ورجمتي فقال زكريا يعني العظام البالي في باب الاستنجاء بالماء ومن قال أخبرنا يزيد مهارنا عن شعبة عن عطاء بن بيمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته أتيته أنا وغلام بعنزة وإداوة فيتوضعوا وبه قال أخفرنا أبو الوليد الطيالسي وقال حددنا شعبة عن أبي معاذ عن أنفس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلائجاء الغلام بإداوة من ماء كان يستنجي به قال أبو محمد أبو معاذ اسمه عطاء بن منيع أدي ميمونة وبه قال أخفرنا سعيد سليمان عن عباد من أوامي عن قصير من عبد الرحمن عن ذر عن المسيب من جبت قال حدثت نعمتي وكانت تحت حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله عنه كان يستنجي بالماء باب في من يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء وبلغنا اخبرنا محمد بن يوسف عن ابان بن عبد الله بن ابي حازم عن مولى لابيه ريره عن ابي ريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتيني بوضوء ثم دخل فيضه فاتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يديه وبلغنا اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابان بن عبد الله قال حدثني ابراهيم المجير بن عبد الله عن ابي ربي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ومهني قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن نبي بردت عن إبيه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من الخلاء قال غفرانك باب في السواكي ومهني قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد مزين عن شعيب من حفحابي عن أنسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواكي ومهني قال أ حدثنا عبد الوالد عن شعيب بن الحبحابي عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرز عليكم في السواك وبه قال اخبرنا محمد بن احمد قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشك على امتي لامرتم لا به عند كل صلاه قال ابو محمد يعني السواك باب السواك مطهره للفم وبه قال اخبرنا خالد بن مخلد هو القطواني قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه قال اخبرنا داود بن حسين عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضات للرب باب السواك عند التهجد وبل قال اخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبه عن حسين قال سمعت ابا وائل عن ثفيله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام إلى التهجد يشوص فاه بالسواك باب لا تقبل الصلاه بغير طهور وبل قال اخبرنا سهل بن محمد قال حدثنا شعبه عن عن قتادة عن أبي المليح أنبيه رضي الله عنه على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول باب متفع الصلاة الطهور. وبيلا قال أخبرنا محمد يوسف عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفع الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. باب كم في الوضوء من الماء. وبيلا قال أخبرنا محمد معيص قال حدثنا ابن قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعي ومنه قال أخضرناه الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخضرني عبد الله وعبد الله قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك باب الوضوء من الميضاءة قبيري قال أخضرنا زكري بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عملي عن عبد الله بن محمد بن عقلين عن عبيد عبدي معود بن عفراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضأة من لنا تكون مدا وثلث مد أو ربع مد فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثا ثلاثا باب التسمية في الوضوء وفي لي قال الله ابن سعيد قال حدثنا أبو عامر عقدي قال حدثنا كثير مزيد قال حدثني ربيح عبد الرحمن بن أبي سعيد قدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يدفل من الزمان فقال بلغني صلواتك علي فإذا صليت علي أو ذكرت أو ذكرت فقل صلى الله عليه وسلم وقال سفيان الثوري لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن أبي سليمان رأيت أبي في النوم فقلت يا أبا ما فعل الله بك قال غفر لي فقلت بماذا؟ قال بكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث وقال بعض أهل الحديث كان لجار فمات فرؤية في المنام فقيل لو ما فعل الله بك؟ قال غفر لي قيل بماذا؟ قال كنت إذا كتبت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت صلى الله عليه وسلم وقال سفيان بن عيين حدثنا خالد صاحب الخلقان قال قال لي صديق يطلب معي الحديث فمات فرايته في منامي وعليه ثياب خطر يزول فيها فقلت الست كنت معي تطلب الحديث قال بلى قلت فما الذي أصارك الى هذا قال كان لا يمر حديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الا كتبت في اسفله صلى الله عليه وسلم فكافاني ربي هذا الذي ترى علي وقال عبد الله بن عبد الحكم رأيت الشافعية في النوم فقلت ما فعل الله بك قال رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما يزف بالعروس ونثر علي كما ينثر على العروس فقلت بما بلغت هذه الحال فقال لي قائل يقول لك بما في كتاب الرسالة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت فكيف ذلك قال وصل الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفر عن ذكره الغافلون قال فلما أصبحت نظرت في الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب أنبأنا بشر بن عبد الله الرومي قال سمعت الحسين بن محمد بن عبيد العسكري يقول سمعت أبا إسحاق الدارمية بن بنهجل يقول كنت أكتب الحديث في تقريج الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنه قد أخذ شيئا مما أكتبه فنظر فيه فقال هذا جيد وقال عبيد الله بن عمر حدثني بعض إخواني ممن أثق به قال رأيت رجلا من اهل الحديث في المناب فقلت ماذا فعل بك قال رحمني أو غفر لي قلت وبما ذلك قال إني كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم فذكره محمد بن صالح عن ثوابة عن سعيد بن مروان عنه وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا بعد موتهم وأخبروا أن الله غفر لهم بكتابتهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث وقال ابن سنال سمعت عباسا العنبرية وعريج بن المديني يقولان ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه فصل الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم إلى الناس وعند التنسيل والخصص وإلقاء الدرس وتعليم العلم في أول ذلك وأخره قال إسماعيل بن إسحاب في كتابي حدثنا أو بكر بن أبي شيبة حدثنا حصير بن علي وهو الجعفي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن أناس من الناس قد امتمسوا الدنيا لعمل الآخرة وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على قلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء ككتاب هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعائهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم ودعوتهم إلى سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم وهذا من أثبر و وعظمها نفع للعبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة أو كان الوقف عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدع على بصيرة أنا ومن اتبعني فالقولان متلازمان. فانه امره سبحانه ان يخبر ان سبيل الدعوه الى الله فمن دعا الى الله تعالى فهو على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو على بصيرة وهو من اتباعه ومن دعا الى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بطيره ولا هو من اتباعه فالدعوه الى الله تعالى هي وظيفه المرسلين واتباعهم وهم خلفاء الرسل في اممهم والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعثمته من النار وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من الله حفظ لهم من حفظ الله وعثمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم للتبليغ عنه ولو آية ودعا لمن بلغ عنه ولو حديث وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ اتهام إلى نفور العدو لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أهمهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع له قال الحمد لله الذي تن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى كم من قدير لإبليس قد أحيوه ووالد تائهم قد هدوه بدلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد فما أحسن أثارهم على الناس وأكبح أثر الناس عليهم يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا جعل قصصهم هدى فأخبر عن أسن من فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة وقال عبد الله بن سعود رضي الله عنه إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولمعاد أيضا رضي الله عنهما لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهتين وضم بين أصبعيه وقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فحقيق بالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقامه الله في هذا المقام أن يفتح كلامه بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه على العباد ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمجيده والثناء عليه وأن يختمه أيضا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما فصل الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أول النهار وآخره قال الطبراني حدثنا حفص بن عمر الصباح حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرج حدثنا بقية ابن وليد حدثني إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت خالد بن معداد يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة وقال أبو موسى المديني رواه عن بقية غير واحد ويزيد بن عبد ربه ويزيد بن عبد ربه كان يسكن بهمس قرب كريسة جرجس فنسب إليها فصل الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه قال ابن وفي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن حدثنا شتابه حدثنا مغيرة بن مسلم عن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن الصلاة علي كثرة لكم فمن صلى علي صلى الله عليه عشرة وقال ابن ابي عاصم في كتابه حدثنا محمد بن إشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب عن أبي منظور عن أبي معال عن ابي كاهل قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا كاهل من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا وشوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر حدثنا إسماعيل بن زيد قال حدثنا بحسين بن حفص حدثنا إبراهيم بن طهبان عن ليت بن أبي سليمن عن نافع بن كعب بن المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فان الصلاه علي زكاه لكم و رواه ابن ابي شيبت عن ابن فضينا عن ليث عن كعب عن ابي هريره فهذا فيه الاخبار بان الصلاه زكاه للمصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والزكاه تتضمن النماء والبركه والطهاره والذي قبله فيه انها كثاره وهي تتضمن محو الذنب فتضمن الحديثاني ان الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم تحصل طهاره النفس من ردائلها ويثبت لها النماء والزيادة في كمالاتها وفضائلها وإلى هذين الأمرين يرجع كمال النفس فعلم أنه لا كمال للنفس إلا بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من لواذ محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواه من المخلوقين صلى الله عليه وسلم فصل الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند إلمام الفقد والحادث أو خوف وقوعه قال أبو نعيم حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد بن الحسن بن سماع حدثنا أبو نعيم حدثنا فطر بن خليفة عن جابر بن سمرة السوائي عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إجاءه رجل إجاءه رجل فقال يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل قال صدق الحديث وأداو الأمانة قلت يا رسول الله زدنا قال صلاة الليل وصوم الهاجر قلت يا رسول الله زدنا قال كثرة الذكر وصلاة على تل علي في الفقر قلت يا رسول الله زدنا قال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والعليل وذا الحاجة فصل المواطن السابع والعشرون من مواطن صلاه عليه صلى الله عليه وسلم عند خطوة الرجل المرأة في النكاح قال اسماعيل ابن أبي زياد عن جويبر عن البحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية قال يعني أن الله تعالى يثني على نبيكم ويغفر له وأمر الملائكة بالاستغفار له يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أثنوا عليه في صلاتكم وفي مساجدكم وفي كل موطن وفي خطبة النساء فلا تنسوه فصل الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند العطاس قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا سهل بن صالح الأنطافي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال رأيت ابن عمر وقد عطس رجل إلى جنبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول السلام على رسول الله ولكن ليس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول إذا عطسنا الحمد لله على كل حال قال الطبراني لم يروه عن سعيد إلا الوليد تفرد به سهل ورواه الترمذي عن هميد بن مسعرة حدثنا زياد بن الربيع حدثنا حضرمي المولا حدثنا حضرمي مولا آل الجارود نافع لأن رجلا عقص إلى جنبي بن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع قال أبو موسى المدني وروي عن نافعين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك ثم ساق من طريق عبد الله بن أحمد حدثنا عباد بن زياد بن حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن نافع قال أعطي سارجل عند ابن عمر فحمد الله فقال له ابن عمر لقد بخلت هل حيث حمدت الله تعالى صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى هذا جماعة منهم أبو موسى المدني وغيره فنازعهم في ذلك آخرون وقالوا لا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس وإنما هو موضع حمد الله وحده ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس إلا حمد الله تعالى الله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله فلكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه قالوا ولهذا لا تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الركوع ولا السجود ولا قيام الاعتدال من الركوع وتشرع في التشهد الأخير إما مشروعية وجوب أو استعباب وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكرون عند ثلاث عند تسمية الطعام وعند الذبح وعند العطاس وهذا الحديث لا يصح فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وله ثلاث علل احداها تفرد سليمان بن عيسى به قال البيهقي وهو في عداد من يضع الحديث الثانية ضعف عبد الرحمن العمي الثالثة انقطاعه قال البيهقي وقد روينا في الصلاة عند العطاس ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا عبد الله الصفار حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا عبد بن زياد فذكر الأثر المتقدم فصل الموطن التاشا والعشرون مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الربو قال أبو الشيخ في كتابه حدثنا محمد بعد رحيم بن شبيب حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا محمد بن جابر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله طارق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرأ أحدكم من طهوره فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ثم ليصلي علي إذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعقبة عامل وثوبان وأنس ليس بشيء منها ذكر الصلاه إلا في هذه الجواية وقال ابن أبي عاصم في كتابه حدثنا لحيم حدثنا ابن أبي فديك حدثنا عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده يرفع لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المهيم لا يرتج به وقد تقدم الحديث الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه الصلاة عليه عليه وسلم عند دخول المنزل ذكره الحافظ أبو موسى المديني وروى فيه من حديث أبي صالح بن, بن المهلب عن أبي بكر بن عمران حدثني محمد بن عباس بن الوليد حدثني عمر بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني محمد بن عجدان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه فقر وضيق العيش أو المعاش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت ملذلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ثم سلم علي وقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة ففعل الرجل فادر الله عليه الرزق حتى افاض على جيرانه وقراباته فصل الموطن الحالي وثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله عز وجل لحديث أبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق, بحلق الذكر قال بعضهم لبعض يقعدوا فإذا دع القوم أمنوا على دعائهم فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم وأصل الحديث مسلم وهذا فياق مسلم بن إبراهيم الكشي حدثنا عبد السلام بن عزلال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة فذكره مصل الموطب الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا نسي الشيء وأراد ذكره ذكره أبو موسى المدني روى فيه من طريق محمد بن عتاب المردي حدثنا سعداء بن عبده أبو سعيد المردي حدثنا عبيد الله بن عبد الله العكتي أنبأنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيتم شيئا فظلوا علي تذكروه إن شاء الله قال الحافظ وقد كرناه من غير هذا الطريق في كتاب الحفظ والنسيان فصل الموطن الثالث والثلاث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الحاجة تعرض للعبد قال أحمد بن موسى حافظ حدثنا عبد الرحيم محمد بن مسلم حدثنا عبد الله بن أحمد ابن محمد بن اسيد حدثنا إسماعيل بن حدثنا إبراهيم بن الأشعة الخراساني. حدثنا عبد الله بن سفيان عن عقبة بن أبي عائشة المدني عن أبي تاهل بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي 100 صلاه 100 صلاه حين يصلي الصبح قبل ان يتكلم قبل الله له مئة حاجه عجل له منها ثلاثين حاجه واخر له سبعين وفي المغرب مثل ذلك قال وكيف الصلاه عليك يا رسول الله قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه حتى تعد مئة مره فقال إبراهيم بن الميد حدثنا إسماعيل ابن خديج ابن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن أسجد رضي الله عنه قال إذا أردت أن تسأل الله حدثا فأبدأ بالملحة والتحميد والثناء على الله عز وجل بما هو آله ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو بعد أين ذلك أحرى أن تصيب حادثك فقال الطبراني حدثنا سالك بن موسى حدثنا زريق بن حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا فائده أبو الورقاء حدثا عبد الله بن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان له إذا الله عز وجل حاجة فليتوب وليحسن وضوءه وليركع ركعتين وليثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين أسألك جمود رحمتك وعزائي المغفرتك والغليمة من كل بر والسلامة من كل دم لا تدع لي هم إلا فرجته ولا تدع لي دم إلا غفرته ولا حاجة هي لك فيها رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وقال ابن منده الحافظ حدثنا عبد الصند العاصمي أخبرنا إبراهيم أحمد المستملي حدثنا محمد بن درستويه حدثنا ابن متويه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عباس بن بكر حدثنا أبو بكر من الهدالي حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى علي كل يوم مئة مرة قضى الله له مئة حالة سبعين منها لآخرته وثلاثين منها لدنياه قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن قلت قد تقدم حديث فبالة بن عبيد وأوي بن كعب في ذلك الله عالم فصل الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن ذكره أبو موسى وغيره قال ابن أبي عاصم في كتابه حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حبار ابن عدي قال حدثنا محمد بن عفد الله عن أبي رافع عن أخيه عبد الله عن أبيه عن فده قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أدر أحدكم فليصلي علي واليقول ذكر الله بخير بمن ذكرني ورواه معمر بن محمد ابن عبد الله من أبي رافع عن أبيه عن رده لم يذكر عبد الله في الأثنان وفي رواية ذكر الله من ذكرني بخير فصل الموطن الخامس والثلاثون للمواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقيل الصلوات ذكره الحافظ أبو موسى وغيره ولم يذكر في ذلك سوا حكاية ذكرها أبو موسى المدني من طريق عبدالغني بن سعيد قال سمعت إسماعيل بن أحمد ابن إسماعيل المحاسب قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر قال كنت عند أبي بكر ابن مجاهد فجاء الشبلي فقام إليه أبو بكر بن مجاهد فعالقه وقبل بين عينيه فقلت له يا سيدي تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع من, بغداد من ببغداد يتصورون أنه مجنون فقال لي فعلت به كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به وذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المنام وقد أقبل الشبلي فقام إليه وقبل بين عينيه فقلت يا رسول الله تفعل هذا بالشبلي فقال هذا يقرأ بعد صلاته لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها ويتبعها بالصلاة علي ففي رواية أنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة ويقول ثلاث مرات صلى الله عليك يا محمد قال فلما دخل الشبني سألته عما يذكر بعد الصلاة فذكر مثله فصل الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة وقد ارتب في هذه المسألة فاستحبها الشافعي رحمه الله قال والتسمية على الذبيحة باسم الله فإن بعد ذلك شيئا من ذكر الله تعالى الزيارة خير ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على رسول الله بل أحبه إله بل أحبه له وأحب له أن يذكر الصلاة عليه على كل الحالات لأن ذكر الله والصلاة عليه إيمان بالله وعبادة الله يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فتابعه فوجده عبد الرحمن ساجدا فوقف ينتظره فأطال ثم رفع فقال عبد الرحمن لقد خشيت أن يكون الله قبض روحك في زجودك فقال يا عبد الرحمن إني لما كنت حيث رأيت لقيني, لقيني جبريل فأخبرني عن الله أنه قال من صلى عليك صليت عليه فسجدت لله شكرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي الصلاة علي خاطئ به طريق الدلة وبسق رحمه قو تلم في هذا ونزعه بذلك اخرون منه اصحاب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فانهم كرهوا الصلاه في هذا الموطن ذكره صاحب المحيط وعلله بان قال لان فيه اهام الاهلال غير الله تعالى واختلف اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى في كراهه القعود واصحابه وذكر الكراهه ابو الخطاب في رؤوس المسائل وقال ابن شاقل لا تستحب كقول الشافعي واحتج من كرهها بان قالوا هو أبو محمد الخلال بإسناده عن بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا لاحظ فيهما عند العطاس والذبح واحتجوا بحديث سليمان بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه فقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه غيب ثابت فصل الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غير التشهد بل في حال القراءة إذا مر بذكره أو بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية ذكره أصحابنا وغجرهم قالوا متى مر بذكره في القراءة وقف تصل عليه فقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا بشروء ابن منصور عن هشام عن الحسن قال إذا مر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليقف وليصلي عليه في التطوع ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل صلى عليه صلى الله عليه وسلم فصل الموطن الثامن والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بدل الصدقة لمن لم يكن له مال فتمزئ الصلاة عليه عن الصدقته المعصر قال ابن وهب عن عمر بن الحارث عن دراجي أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل لم يكن عنده صدق فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمين والمؤمنات والمسلمين, والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة فواه عنه من أخيه وهارون من معروف فصل الموطن من مواطن الطرات عليه صلى الله عليه وسلم عند النوم قال أبو في كتابه أخبرت عيد إسماعيل بإسماعيل الرمدي حدثنا آدو أبي الياس حدثنا محمد بن نشر حدثنا محمد بن عامر قال قال أبو قرصافة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه ثم قرأ تبارك الذي بيده الملك ثم قال اللهم رب الهل والحرم ورب البلد الحرام ورب الروس والمقام ورب المشعر الحرام حق كل آية أنزلتها في شهر رمضان بلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية وسلام أربع مرات وكل الله تعالى بها الملكين حتى ياتيا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولان له يا محمد ان فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام ورحمه الله فيقول على فلان من السلام ورحمة الله وبركاته قال حافظ و موسى نشر والد محمد بفتح النون قلت وابو قرصاته ذكره ابن عبد البر في كتاب الصحابه وقال اسمه جندره من بني كنانة له صحبه سكن في فلسطين وقيل كان يسكن تهامه ولكن محمد بن نشر هذا هو المدني قال فيه الأزدي مطروق الحديث مجهول قلت علة الحديث أنه معروف من قول أبي جعفر الباقر وهذا أشبه والله اعلم فصل الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه عند كل كلام خير دي بال فإنه يبتدئ بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر كلامه بعد ذلك أما ابتداؤه بالحمد فالما في, في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يدأ فيه بحمد الله فهو أجذب وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فروى أبو موسى المديني من حديث إسماعيل بن أبي زياد يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة عليه فهو أقطع ممحوق من كل بركه فصل الموطن الحادي والأربعون من مواطن صلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء تكبيرات صلاة العيد فإنه يستحب أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل بن إسحاق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن علستنا حمد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عرقمة أن ابن مسعود problems موسى وحديثة تخرج عليه بالوليد بن عقبة قبل العيد يوم فقال لهم إن هذا العيد قد زنى فكيف التكبر فيه قال عبد الله تبدأю فتكبر تكبيرة تفتدح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على نبي محمد ص ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأبو موسى الصدق أبو عبد الرحمن وفي هذا الحديث موالاة بين القراءتين وهي مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وفيه تكبيرات العيد الزوائد 3 3 وهو مذهب أبي حنيفة وفيه الحمد لله والصلاة على رسوله بين التكبيرات وهو مذهب الشافعي وأحمد فأخذ أبو حنيفة به في عرض التكبيرات والموالات بين القراءتين وأخذ به أحمد والشافعي في إعباب الذكر بين التكبيرات وأبو حنيفة ومالك يستحبان سرد التكبيرات من غير ذكر بينهما ومالك لم يأخذ به في هذا ولا في هذا والله سبحانه وتعالى أعلم ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه